منها وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي وإن شاء لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قفورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا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 فيقول أأنتم τομ عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن تَغِذَّ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ, ولكن متعتهم وآباءهم حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وكانوا قَوْمًا بُورًا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 ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا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 ولو شئنا لبعثنا في كل قريه نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا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 يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صارحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات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 قل ما يعبا بكم ربي لولا دعاءكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما